بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذي يكذب بالدین ارایت الذي يكذب بالدین ارایت الذي يكذب بالدین أريت الذي يكذب بالدين أريت الذي يكذب بالدين أرايت الذي يكذب بالدين أرايت الذي كذب بالدين فذالك الذي يدع اليتيم فذالك الذي يدع اليتيم فذالك الذي يدع اليتيم فذالك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحذّد على طعام المسكين.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 فويل لل مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل لل الذين هم عن صلاتهم ساهون فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ